بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق أن نجيم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان منه خلق خلق مما إذا فقام يخرج من بين الصلب والتراب إنه على رجاه لا قادر يوم تبلس الرأب فما له من قوته ولا